بسم الله الرحمن الرحيم لا أختم بيوم القيامه ولا أختم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ان لن نجمع عصامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفسر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلق البصل وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المصر بل لا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم ونقض بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به به إِنَّ عَلَيَاهُمْ نَوَاقُرًا فَإِذَا قَرَّاهُ فَتَبِئُوا مَنَاهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْمَهُ يَانَ لَلَّا بَلْ تُرِكُونَ الْعَابِلَةَ وَتَغْبُونَ الْفَاطِرَ وَجُوْهُهُ يَوْمَئِذٍ نَّاظِرَةٌ لَا رَبْطِهَا نَاظِرَةٌ وَجُوْهُهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ وفي التباق وفي المدرق ودن أنهم فراق والدفت الساق بالساق إلى ربك يومئذن المساق فلا خدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فيحتق الإنسان أن يترك ذباق فلم يكن مِّن مني يُمْنَىٰهُ ثم جان عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ فَرَضَّ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ الموتى